بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم, والذين هم عن اللغو معرضون والذين ه م ل ل ز ك ا ة ف ا ع ل و ن و ا ل ذ ي ن هم للعلوم ف حافظون ر ا ج ه م إ ا ى أ ز ا ج ه أو م ا م ل ك ت ي م ا ن ه م فإنهم غ ي ر ر منومين فمن و ابتغى ه شركه م ا ل ع ا د و والذين ن ه م لأماناتهم و ع ه ه م ر ا ع و و ن ا ل ذ ي ن ه م على ل ص و ا ت ه م يحافظون أولئك ه م ا ل و ر ث و ن ا ل الفردوس ذ ي يرثون ن ه م ف ي ه ا خالدون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 ف شركه الهدى ا لحما ش ن ك ه د ع و ن ه غير ربحيه ذات مضمون ولقد ل ق خ ن اجتماعي ف و س و م ا كنا ع ن ا ل خ ل ق غ ا ف ي ن و أ ن ز ل ا من ا ل س م ماء ا فأسكنناه ء بقدر ف ي ا للعلوم أ ر ض و إ ى ا ل ق ا د ر و ن فأنشأنا ل ا م ي ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ل ي اجتماعي في ل ب ر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 أ ف ل ا تتقون فقال ا ل م ل أ الذين كفروا من قومه ما هذا إ ل ا بشر مثلكم يريد أ ن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن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 فاردت ل م و ر ف ا س ل ك و ي ه النابلسي ي للعلوم ي ه ا ل ق ل ن ه م ا ل ا تخاطبني في ا ل ذ ي ن ظ ل م و ا إ ن ه م م غ ر ق ي ه فإذا ا س ت و ي ت أنت ومن م ع ك على ه النابلسي من ل للعلوم م الاسلاميه وأنت ل ز ن إن في ي ذلك ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ه غ ي ر ه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 ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون ايعظكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون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 ثم أ ن ش أ ن ا من بعدهم قروننا خرين ما تسبق من أ م ة نجلها وما يستاخرون ثم أ ر س ل ن ا رسلنا ت ت ن ا كلما جاء أ م ة رسولها كذبوه ファア تبعنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين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 إلى ر ب و ة ذات قرار و م ع ي يا ي ن أ ه ا ا ل ر س ل ك ن ا ب ل ط ي ب ا ل ل ع م ل و ا ص الاسلاميه ح و ذ ه أ م ا ء ا ل ل و ا ح د ة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 ن و ا ر ع ل ه م في ا ل خ ي ر ا ت ب ل لا ي ش ع ر و ن إن ا للعلوم ذ ي خشية ن من هم ربهم مشفقون ا ل ذ ي ن هم بربهم ا يشركون و ا ل ذ ي ن ا م ي ه ق شركه م و الهدى شركه دعويه ن أ غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 ه たちは私たちの思いを語り合うことについて学びたいと思いま ا فكنتم على أعقابكم ت ن 忘 ص و ن مستكبرين به سامرا تهجرون أ َ ف َ ل َ م ْ يدبروا َ القول افلم يدبروا القول ام جاءهم َْ ما َ لم َْ يات َِ اباءهم َْ ل َ و َ ل ِ ي ن َ أ َ م ْ لم َْ يعرفوا َِْ رسولهم َُُْ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 وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 「変わ ر و ن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 قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل ف ل ا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل ف أ ن ا تسحرون بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إ ل ه اذن لذهب كل إ ل ه بما خلق و ل ع ل ى بعضهم على بعض س بحانه وتعالى عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ ال الله من ولد وما كان معه من الله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 حتى إ ذ ا جاء أ ح د ه م الموت قال رب رجعون ق ارجعون ل ب ر لعلي أ ع م ل صالحا فيما تركت كلا كلا انها ك ل م ة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون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 قال كم لبثتم في ا ل أ ر ض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ف ا س أ ل العادين قال ان لبثتم إ ل ا قليلا لو انكم كنتم تعلمون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 ومن يدع مع الله الها ناخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين